حياتي كلها ولله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل له"-ـ ومن له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا هو اخشى حياتي كلها لله النفس بنور الله اهديها يا الله امضينا بحب الله أسطيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله لا لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى آتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا الحب لم يسبي فؤاد فوا أسف على القلب لأن الزيف قد غشاه على القلب لأن الزيف قد حياتي كلها لله فلا مولانا الا حياتي كلها لله فلا مولانا الا احب الله جل علاه ومن حبي له اخشى كلها بين جنبي واصاب بين جنبي واصاب الهدى سايا سبيل لله كفاني انني احيا وانضي في سبيل الله حات كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي إذا جادت لي الدنيا وأسقطني المناريا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 حياتي كله لله فلا مولى لنا الا محب الله جل علاه ومن حبي له اخشى حياتي كله لله حياتي كله لله حياتي كله لله حياتي كلها لله, حياتي كلها لله, حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا الا احب الله جل وعلا ومن حبي له اخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا, الا احب الله جل وعلا ومن له اخشى لله لي